نجحنا وانتهى درب الكفاح وزانة الايام نجحنا والسعد والفرح بانت في خطاينا نجحنا وانتهى درب الكفاح وزانة الايام نجحنا والسعد والفرح بانت في خطاوينا نجحنا وانتهى درب الكفاح وزانة, وزانة الأيام نجحنا والسعد والفرح بانت في خطاوينا دقينا ما رجينا من كري من حقق وبارك ربنا درب ونلنا ما تمنين نجحنا وانتهى درب كفاح وزالت الأيام نجحنا والسعد والفرح بانت في خطاوينا سعينا نحصد خير في كل عام ولحمد رب المنن حققنا المساعي رفعنا رايه بلادي وصرنا للطموح عالم بحرص بالغ فينا نحقق الاماني نفاح وزالت الأيام نجحنا والسعد والفرح بانت في خطاوينا